يحتي على رأسي يعني يحتي الماء على رأسي ثلاثا ترويه قوله ثلاثا ظاهره أنه على جميع الرأس يحتي الماء على جميع الرأس من ين أخذ أن هذا هو الظاهر يعني قال رأسه الرأسي ثلاثا وقول التروي أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا فلابد أن نصل إلى أصول الشعر وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا رسل رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرة أفرض عليه ثلاث مطار فظاهر أنه أولا يصب عليه الماء ويخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات إلا أن بعض أهل العلم قال إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع ضأس لكن مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب العيسر ومرة لوسط الرأس كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتي بالخلاب فأخذ منه ماءا فعاصل به جانب رأس العيمان ثم العيسر ثم الرأس وسطه وقال المؤلف ويعم بدنه فهذا ما يغفر يعم بدنه غسلا ثلاثا أما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وملمونة ثم أطاب على سائل جسد أطاب الماء على سائل جسد وأما قوله ثلاثا فإنهم فعلوا ذلك قياسا على الوضوء وأنه يشعر فيه التفليث وهذه المثلة فيها قولان لأهل العلم هل يثلث في غصل البدم أو لا فالمشفور من المثل كما ترون واختار الشيخ الإسلام الجميع وجماعة من أهل العلم أنه مم. لا تثريث في غصل البدم لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح فإنه لا يصح وقال قال المؤلف ويدلكه يدلكه كيف يدلك يعني يمر يده عليه هكذا دلكا وإنما شرعت دلك لأجل تيقل وصول الماء إلى جميع البدم لأنك لو صلبته بدون دلك ربما يتفرق البدم من أجل ما فيه من الدهونة ولا, ولا يشمل البدم فسن الدلق و ويتيامن مش يتيامن يعني يبدأ بالجانب الأيمن أما في الوضوع في ظاهر وكذلك في الغص في غصر البدم وكذلك في غصر الرأس يبتأ باليمين لقول عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه اكيام في تناحوله وترجله وضعوره وفي شأنه كله فيغصي الأيمن قبل الأيث قال ويغصي لقدميه مكانا آخر يعني عندما ينتهي من الغسل يغصي لقدميه في مكان آخر غير المكان الأول وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة ظاهر كلام المعلف أنه سنة مطلقة ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الآن في حماماتنا ولكن الذي يظهر لي أنه يصل بجذي مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك كما لو كانت الأرض طينا فإذا لم يغسل لديه رجلين مكان آخر تلوث الضطيف ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل لجليه في حديث عائشة بعد الغصل ورواية أنه غسل لجليه ضعيفة والصواب أنه غسل لجليه في حديث ميمونة نعم والظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر انما يشرع متى عند الحاجة إليه فقط نعم <تصفيق> <تصفيق> قال ويغطل قدميه مكان آخر ها شرح نه مكان ضرف ضرف مكان <قر>... في مكان لا لا <مهض>... لا لا ما <لا> شرح <مهشور> طيب يقول والمجزئ أن ينوي إلى آخره المزء يعني الذي تبرأ به الذمة الذي تبرأ به الذمة والإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل هذا الإجزاء سقوط الطلب بالفعل إذا قل أجل الصلاة أي سقط طلبه بها إذا نقول في بقية العبادات أن الإجزاء هو سقوط الطلب في الفعل يعني إذا ثالث الشيء وسقط به الطلب في الأجزاء فإن لم يسقط به الطلب طيلة لم يتم فلو أن أحدا صلى وهو محتف ناسا ثم ذكر بعض الصلاة هل أجزاء صلاته لا لماذا لأنه الآن مطالب بها ففعله لم يسقط به الطلب فلا تكون مجزئة واضح ولو أن رجلا واجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ففرق بينها بدون عذر هل تجزئه للا لماذا لأن الطلب لم يسقط به لصومه هذا لأن الطلب أن يصوم متتابعا فالعزاء لذلك تعريفه سقوط الطلب دي الفعل أي دي فعل الشيء فإذا فاز الشيء وسقط به الطلب قيل إنه مذل وإذا سقط الطلب فرئت الذمة وصار إنسان غير مطالب به عند الله عز وجل نعم قال المذل أن ينوي ويسمي والني الشرط وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها أو النبق بها ويسمي وسبق دليل وأنه واجب المذهب ويعمى بدنه بالغسل مرة يعمى بدنه كل البدن بالغسل مرة ولم يذكر المعلف المضمض هو اسم لأن في وجودهما في الغسل خلافا فمن أهل العلم من قال إن المضمض والإنشاف الوضو كهما في الغسل كهما في الوضو وأنه لا يفشل الغسل إلا بهما ومنهم من قال إن الغسل يصح بدونهما والصوات أنه لا يصح الغسل إلا بهما لأن قوله تعالى فاتطهروا يشمل البدن كله وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغذلوا وجوهكم فإذا كان الم... إذا كان داخلي في غسل الوجه والوجه مما يجب غسله في الطهرة الكبرى كان واجباً على من اغتثل من جنابه أن يتمضمض ويسجر وإن كان ظاهر في المعلّف سلاف دال قال ويعم بدنه في الغفل بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف الشعر الكثيف يجب أن نغفل ما تحت. بخلاف الوضو فإنه لا يجب غفل ما تحت الشعر الكثير والشعر الكثير هو الذي لا ترى من ورائه البشرة قال أهل العلم والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاث تقفات الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه كل. حال ولذلك في الغسل من الغنابة والثاني أن يجب تطهير ظاهره وضاطنه إن كان خفيفا وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا وذلك في الوضع. والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا أو كثيفا وهذا في في التيامر هذا في التيامر نعم. هنا يقول مؤلف يعم بدنه بالغسل مرة بدنه يشمل ما تحت الشعر اللي في رأسه أو في لسهجه وفي مكان بدني ويتيأنى مرة إلى أخر طيب ما هو السميل على أن هذا الغسل مجلس الدليل قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا ولم يدخل إلا شيئا سوى ذلك اضطخر ومن عمم بدنه في الغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اضطخر ليس كذلك نعم فإن هذه الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله فيكون الغسل واجبا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فالوه لأن الله لما قال أقيموا الصلاة وهو أمر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صار واغبا علينا أن نقيم الصلاة كما كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لما قال اطهروا ولم نبين كيفية ذلك في القرآن وبيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم علمنا أنه, أنه يجب علينا أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نسأل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهمتم هذا ولنا طيب فما هو الجواب قلنا جواب من وجهي أو من ثلاثة أما الأول فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسب على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضع على وجه التفصيل فلما بين الوجو على وجه التفصيل وهذا أتمره علم أنه ليس جوادي أن نبدأ مثلا بأعلى البدن أو بيمين أو بشمال هذا واحد ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغتل الذي كان يتيمن ولا يصلي بل الذي كان قد أصابته جنابه ولا, ولا يصلي قال له عليك بالصريد فإنه يقفل والقصة مع, مع مروفة ثابتة في صحيح البخاري في الحديث عمران الحصين الطويل وكان ليس عند الناس ناء ونهب علي بن أبي طالب وردن معه يطلب عن الماء وحضر الماء واستقى و... الناس منه وتطهروا وضقي بطية فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي فقال له عليك بالصريف عنه يطفئ قال له خذ هذا فأفرغه عليك خذ هذا فأفرغه عليك ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه ولو كان الغسل واجبا كما ستر رسول عليه الصلاة والسلام لبينه لهم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين وهذا الرجل يبدو لأنه لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيف يتغسل فنقول الأصل عدم معرفته ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهد بدليل أنه ما علم أن التيمم يزل عن الغسل عند عدم الماء هناك أمر ثالث وجه ثالث والننظر هل يصف أو ما وهو أن رسولة صلى الله عليه وسلم لم يغتثل على كيفية واحدة أن يغتثل على كيفية واحدة بل اغتثل مرة على حسب ما جاء تعليز عائشة ومرة على حسب ما جاء في الحديث ميمونة ولو كانت الصفة واجبة لبقي على حالة واحدة ولهذا استدللنا على أن التسليس في الوضوء ليس بواجب لأن ربي صلى الله عليه وسلم كان يتوضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا في الوضوء في الوضوء ليس بواجب ولكن قد يقول قائل إن الواجب إحدى الصفتين إن الواجب إحدى الصفتين ولكن حديث عمران بن حسين في قصة الرجل في قصة الرجل واضح جدا وقرب من الوضوء قرن الله تعالى ايه قرن الله الغسل الغسل من الجنابه بآية دون في ايه الوضوء باحكام دون ان مفصل في الوضوء اما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف اذا الغسل الكامل ان ينوي بعد استجمن ويعم بدنه بالغسل مره ما رايكم لو ان رجلا نوى وعلى جنابه نوى الغصن كان في بركه او في غدير مجتمع السيول ثم خرج يتزئ ولا لا هذه ايه هي تزئ اذا تمطمط والثانش يزئ ذلك الى تمطمط والثانش طيب لو لو اراد الغرغره ثم انغمس في هذا الماء محمد نور لا موجنات وضوء هو بس انا اولويات مني في كل مكان طيب من اللي يعرف لا يجيب انا فقد التركيز صح لا يبزي لانا فقط الترتيب لا يجي. ها؟ يجي الترتيب هذا عن مسألة خلافية المذهب ان الترتيب فرض لا بد سبق لانا تقول ذلك وعلى هذا فلا يبزي لفواس الترتيب طيب لو خرج مرتبا اجزاء خرج مرتبا كيف يخز مرتبا ياسر ها؟ لا يا اخي متوقف ما ما اطلع والله نروح البركه اه في يمر يمر الماء يعني هو مو ناغمس فينا هو في البركه ايه <تصفيق> الماء بعد السماء يعني هو الان مو كيف ياخذ الماء <تصفيق> يعني يمر يعني يدلك هذا في ضغط الماء ويعتبر هذا ترتيب نعم يخرج يداته ويخد رأسه من المطلقين وملاحظة أيضا أين؟ وما له طريقة لهذا يخرج كفتائه على أنه غسره وبعدين وجهه وراثه ما يطلع مع وجهه نعم؟ أه ما يمكن؟ طيب ثم يطلع يده اليمنى إلى المرتق ثم يده اليسر إلى ثم يطلع راس ويمسر كذا ثم عادي يخرج مرة برجلين إذا كان بساقي ينظر هل إن الجرياء تعتبر كل جرية كماء منفرد أو أن الماء الجاري كراكد وهذا مرة علينا ونهو في؟ في قوائد الرجل وقوائد الزقينية هذا في الخلال نعم. طيب على كل حال في نسف الوضو إذا مغامس ونوى ما يصلح إلا إذا خلت مرصباً وخرود مرصباً لا شك أن فيه مشقة ويكفي من ذلك كما قال الأخي عسى يخرج ثم يتوقف أي نعم نعم هم يقولون إنه لا يتم العضو حتى ينفصل عنه الماء حتى ينفصل عنه الماء أي؟ هم؟ الوضوء يجذب ذلك إذا رتب إذا رتب أجزاء إذا, إذا قيل إن التفتيب سنة أجزاء لا لا لا ما تفعل صيح لا ما عندي يوقف قال و, و, و المتذانين و يسمى و, يسمي و, و ثم قال و يتوضأ أنا بسأل عن يتوضأ هل هي بالنص والرف الرف الرف الرف خطا الرف اي نعم بالرف الجمله السنافيه ليست معطوفه على قوله ان انوي لانهم كان معطوفه على ان انوي لكان معنى والمذ ان انوي وان يتوضا بالمد وليس كذلك فالواو هنا للاستئناف يتوضا كان المضارع معطوفه ضمن الضمائر يتوضا بمد ويغتسل بصاع يعني يسأل الإنسان أن يكون وضوءه بمد واغتساله بصاع المد ربع الصاع المد ربع الصاع نعم والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا أقل في وخمس الحمس يعني مثلا الصاع النبوي زنته ثمانون ريالا فرنسية وصاعنا زنته مئة ريال وأربعة ريالات فتأتي بإناء يسو أربعة إخماس الصاع العرفي وتملأه ماءا ثم تغسل به هذه السنة لألا تسرف في الماء فإن اغتسل بأقل جهاز كما قال مالك ويتوضأ بمد كم المد المد هو بأصغر قليل جدا يتوضأ به هذا هو السنه ولكن اذا قال قال بالنسبه لنا اليوم نحن نتوضا من الماء الصنبور يعني من المواصف القياس أو مقياس الماء لا ينضبط صح ولا لا المقياس لا ينضبط هنا نقول لا تزد على المشروع في غسل العظام يعني لا تزد على الثلاث في الوضو ولا تزد على المرة في الغسل نعم وبهذا نكون معتزلين لا وسواف ولا تفريض وإهمال اصنعها ما يمكن حضره فان اسبغى بي من المد في الوجه ومن الصا في الغصن فانه يذل لان مقصود المقصود الغسل والتقدير هذا على سبيل الأفضل الأفضلية ولكن يشترض أن لا يكون مسحا فإن كان مسحا فإنه لا والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر من الماء والمسح لا يتقاطر المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العظم معلومنا أن الماء لا تقاطر والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيء قليلا المهم أن يكون الماء جار على العرب فلو أن أحدا أخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا فإن ذلك لا يفعل لأن الله تعالى تغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم ففرق سبحانه وتعالى بين الغصل والمسح وكذلك قول قوله فاتطهروا بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام بثالث بأنه غصل فلابد إذن من أن يكون غصلا لكن لو أسلق بأقل فلا حرق لأنه جائز قال أونوى بغصله الحدتين أجزأ أونوى بغصله الحدتين أجزأ وش يعنه؟ عن الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى وهذا الرجل نوى في غسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى واضح طيب هل هناك نية أخرى نعم هناك نية أخرى أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالغسل أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط فالوجوه كم؟ أربع أن ينوي الحدثين جميعا فهنا يرسفع الحدثان لأنه نواهما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر فظاهر كلام المؤلف حيث قال أو نوى بغسله الحداثين ظاهر كلامه أنه يجزي أو لا لا يجزي فعلى ليه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات وإنما لكل مرء ما نوى وهذا لم ينوي إلا الأكبر وعلى هذا فلو مثل مثلا من الجنابة ومن أجل السرعة أهغى ذهب عن, عن ذهنك لية الوضو ولكنك نويت الجنابة فقط تعالى ما, ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضو لا بد أن تتوظف واختار شيخ الله سامنة المتينية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصبر فإنه يرتفع الحدثان واستدل لذلك بقوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا مع أنه قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وعلى هذا فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئ لأن الله لم يذكر ذلك وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيم لأنه لم لان الله لم يوجب علينا الا ان نتطهر فقط وقد علم الامر الثالث ان ينوي ما لا يصح الا بالوضوء ما لا يصح الا بالوضوء او بالحدثين جميعا ما لا يباح الا بالحدثاء الحدثين جميعا هذا صعب العباره ها مثل الصلاه كالصلاه فإذا اغتسل للصلاة ما نورف على الحدث لكن نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يرتفع الحدثان لماذا؟ لأنه من لازم نية الصلاة أن ترتفع الحدثان إذ أن لا تصف إلا بارتفاع الحدثين فيكون ارتباع الحجرين هنا من باب... من, باب من باب اللازم لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يصبع الحجثان الوجه الرابع أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء مثل أي شيء كالمفسد المسجد أو كلاعة القرآن يغتسل الإنسان بقراءة القرآن فقط اغتسل لقراءة القرآن ما نورق الحدث ورق الحدثين ولا ما لا يباح إلا بالوضوع والغسل نوى ما يباح بالغسل فقط مثل قراءة القرآن قراءة القرآن إذا اغتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاهز له أن يقرأ القرآن وهي غير مثل المصحة فهذا رجل قيل له لماذا اغتسلت قال اغتسلت لأقرأ القرآن هل يصلي لا يصلي لأن استباحة قراءة القرآن من الجنب لا تستلزم استباحة الصلاة هل يصلي وعليه فلا ارتفع إلا الحدث الأكبر فقط فإذا أراد الصلاة فلابد أن يتوضع فهذه أضعة وجوه النية ولكن لو, لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا لو أن أكثر الناس يرتسلون من الجنابه من أجل صلاة صلاة على حدث الأكبر او من أجل الصلاة هو مثل قام عدد بعد ما أدنوا عليه جنابة وذهب يرتسل لو سألناه لماذا يرتسل قال لأجل أن وعلى هذا فيرتفع الحدث الأكبر والأصفر قولاً واحداً ويندر أن نرى رجلاً اقتصر من الجنابة من أجل قراءة القرآن فقط هذا نادر ما في أسل الله يا أخوان ولا كلمه ولا شيء نعم يقول مالذ أو نوى بغسله الحدثين الحدثين كيف الحدثين المراد فتح التطهر حاجتين نعم ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء قولوا غسل فرجه والوضوء يعني الاثنين جميعا يعني له غسل فرجه ووضوءه فمهم غسل والوضوء قولوا غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا يعني الاثنين جميعا يستطيعون له غسل فرجه ومروء بهذه الأمور الثلاثة للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوقت لأكل يستطيعون أن يتوضع الجنب للأكل وإن اغتسل فالغسل أفضل ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بالاقتصال من جنابه لقدر ما يستطيع فإنه أفضل لأنه أطهر وأنقى لكن إذا قال أنا سأؤخر الاقتصال نقول إذن توضى الأكل وظاهر كلام مؤلف العموم فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور وايش من الاكل الصغير كراجل قدامي له تفاح أو برتقال واراد ياكل نقول له ان انت تعرف افضل والا فاتوقع وليس على سبيل الزام بالاتفاق اجماع العلماء انه ان الوروع من الجنابه ليس واجبا ولكنه على سبيل الاستحباب دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توظى توظى ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على أن المراد به موضوع اللغة الذي هو النظافة لأن لدينا قائدا في رسول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها الحقائق تحمل على عرف الناطق بها فإن كان الناطق الشرع حملت على إيش الحقيقة الشرعية إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت الحقيقة اللغية من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية فلو أننا خاطبنا رجل من النحوي وقال زيدٌ... نعم. وقال الفاعل ما هو الفاعل تعرفون نحنيين لا هذا هو الاسم المرفوع المذكور قبله وعامله سواء كان فعلا أو مشتقا الاسم المرفوع المذكور قبله وعامله عرفتم لكن الفاعل في اللغة هو من قام به الفعل فمثلا زايد قائم في اللغة فاعل يحوان في اللغة زيد قائن وزيد فاعل في اللغة العربية لكن عندنا هويين ليس بفاعل ممتدى وخبر السبب لأن الحقائق أو لأن الحقائق تحمل على عرف من ناطق في لغتنا الآن كلمة شاد تعني لا الأنثى من الضعيم لكن في السرع في أربعين شاتا شات المرعليل يشمل الذكر والأنثى من الضعيم والمعد فقول عائشة رضي الله عنه توضع توضع لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية نعم. وكذلك أيضا في حديث عمار ربي ياسد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضى فهذا أيضا واطم لكن الأول في المسلم وهذا في السنن وقال لهذا الدليل أنه يسن الجنوب أن لا ينام إلا بعد وروح الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيرقد أحد نور جنوب قال نعم إذا توضع فليرقد وفي لفظ إن أنه قال له اغسل فرجك وتوضع ثم نم وهذا أمر فهذا دليل على أنه يسم أن يتوضع عند من الجنابة عند النور وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث إذا رجعنا إلى صغة الحديث أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ فليرقد أو توضأ اغفل فرجك وتوضأ ثم نم إذا رجعنا إلى هذا الصغة هو تقتضي يا جماعة تقتضي الوجود لأنه قال نعم إذا توضأ إذا توضأ فليرقد وتعليق المباح على شر يدل على أنه لا يباع إلا به وعليه فيكون موضوع من الجنابة عند النوم واجبا وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم ولكن المشهور عند الفقهاء ولأن المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباب واستدلوا بحديث آئشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جمب من غير أن يمس ماء من غير أن يمس ماء ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته أما سنده فقد اذبعي فيه الانقطاع وأما متنه فقد حمل قولها لم يمس ماء أي ماء للغسل أي ماء للغسل انتبه ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال وأن أبا إسحاق سمع عن الأسود الذي رأوه عن عائشة ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع كالمعتبر الوصل كما رمر في صلاح المحديث منه. وأما قولهم ولم يمس ماء أيماء للغسل فهذا بعيد أن يقيد بالغسل ليش؟ لأن ماء نكرة في سيطيش في سيطي النفي فتعم أي ماء تعم أي ماء وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له كلاهما لا وجه له يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به أو ما من الحكمة منه أكثر أهل العلم يقولون أن الحكم منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكمة ديان الجواسع وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابه ليس على سبيل الوجوء وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة خلافا لمن قال بأن هذا من فعله فلا يعادل قوله ولا يجعل فعل رسول عليه الصلاة والسلام دال عن الجواد بل يقول هذا من خصائصه ونحن أمرنا بأن لا من بعد الوضوء أما هو فإنه ينام غير الوضوء والله تعالى يختصه بحكمه من يشاء وهذه الطريقة يلتأ إليها الشوكان رحمه الله في نيل الأوطاء وأنا أتعجب من سلوكي هذه الطريقة لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية لأن الأصل التأثي به قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا كانت الأصل التأثير به فلا وجهه لحمل النص على الخصوصية مع إن كان الجامع ويدل على أن, على أن في الأفصول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على الخصوصية فل هو على العموم قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها خالصة ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يتون أن يتزوج بالهبة هذا هو ثاني الآخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب من تحج قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكان, وكان الزينب تحت زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان قد النبي صلى الله عليه وسلم فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لذا قضوا منهما وطر الحكم خاص والعلة عام إذن معناه أن الحكم الذي يثب في رسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون علم من الحرج في دعوة جديدة فائدة إذن فالذي يظهر لي أن الجنوب أن الجنوب لا ينام إلا بيوضو على سبيل الاستحباب لكنه أوكد من الأكل والشرب ولهذا ذهب الفقار رحمه الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء يكره وأما الآكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء ففرقوا بين الجنب بين النوم وبين الآكل والشرب الثالث قال ومعاوجة وطن, وطن. نعم جسم أن يتوضى الإنسان إذا أراد أن يعود مضة أخرى إلى الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقد ثبت ذلك فصحيه مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله ثم أراد أن يعود فليتوضع بينهما وضوءا وهذا الأمر الأصل فيه الوجوء وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضع ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال إنه أنشط للعود إنه أنشط للعود نعم هذا يدل على أن الوجوب هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به ولكنه من باب التنشيط من باب التنشيط فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس, وليس للوجوب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد وإن كان الضواف عليه نبي غسل واحد لا نمنع أن يكون يتوضأ بين الضعلين فيكون قوله لمعارسة في واقع على سبيل ها؟ على السحباب وليس على سبيل الوجود سمع شخص قارئ يقرأ الحديث الحديث الذي في مسلم قال وَزَادِ الْحَاكِمْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعُودِ نعم كثير والله يقولوا ها سمعتوا إمام يقرأ يقولوا أنشط للعود نعم والعود اعتعرفونه عنده فنقول باب التيمم التيمم في اللغة القصد يقول تيممت كذا بمعنى والعامة يقولون اليمة ويمة كذا أي جهته وقصته فالتيمم إذن لغة القصد أما شرعا فهو قصد, قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه وهو مأخور من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه طيب ولو قلنا ان التأمم في الشرع التعبد لله تعالى في قصة الطيب لمسه الوجه واليدين به لكان هذا أولى لا. لأننا قلنا فيما سبق ان كل عبادة تعرف ينبغي أن نقرم فيها ذكر التعبد والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرواب مسيرة في الشهر وجعلت لأرض مسجد وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث فواه جابر وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجد الماء فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات ولا شك أن في هذا مشقة عليهم وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة لو باقي عشرة أيام ما سل حتى يجد الماء وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة طيب التمم نزل بسبب ضياء عقد رضي الله عنها ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية فلما ضاع فقل الناس يطلبون هذا العقد وأصبحوا لا معهم ماء فأنزل الله تعالى آية التنمم ولما نزلت آية التنمم وشرعت التنمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته يعني أثروه وكان باركا فلما بعثوه وجدوا العقد تحته وهذا من حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرى الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده قال أسيد ابن حضير رضي الله عنه ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر فإن هذا العقد صار سببا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة والتيمم يقول مؤلف فيه بدل طهارة الماء فليس, مس... فليس أصلا ولكنه بدل لأن الله تعالى يقول فلم تجد ماء فيتيممه إذن فهو بدل عن أصل وهو الماء ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل هذه القاعدة الشرعية إلا أن البدل إذا وجد الأصل إيش بطل وكان من المشهور بين العامة يقولون إذا وجد الماء بطل التيمون وهذا صحيح فإذا ما يكون بدلا والبدل له حكم المبدل وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة فيه قولان إلى العلم منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهر ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع الحدث ولا مطهر والصواب أنه مطهر ورافع للحدث لقوله تعالى حين ذكر التأمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من متواريكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جوعدت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح إيش؟ ما يتطهر به وأيضا هذان دليل من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا لأننا نقول إنه بدل والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم مبدل لكن فائدة قولنا بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وإلا فهو قائم مقامه وعلى هذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلة ووجب عليه أن يغتسل ان كان تيمم عن غسل وأن يتوضى إن كانت تيمم عن وضوء ودليل ذلك الحديث الذي أشهد أشرتم إليه قبل قليل حديث عمراء بن حسين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال أفلغها لنفسك لأن هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي مع الناس قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليك بالصعيد فإنه يكفيك فهذا الرجل كان تيمم للجنابة ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أفرغ على ولو كان التيمم رافع للحدث رافعا مستمرا ما بطل بوجود الماء ولحديث أبي هريرة الصعير الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرة هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب نعم يترتب عليها أثر منها إذا نوت تيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها إذا نوت تيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصل لفريضة لم يصل لفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة ولا تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة لأن الوضوء للنافلة أعلى إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وعلى هذا فقس هذا ما يترتب عليه وإذا قلنا إنه رافع فتيمم للنافلة جاز أن يصل الفريضة جاز أن يصلي الفريضة كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة ثانيا إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء إذا خرج بطل لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة فإذا توضأ لصالة الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر واجب عليه ها أن يعيد تيممو وإن كان لم يحدث وهذا يقول بأنه رافع ها لا, لا, لا ي... نعم لا يجب عليه عتلو التيممو ثالثا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له فلو نوى, فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع وإذا قلنا إنه رافع وتيمم لها في الحدث جاهز ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له يقول وهو بدل طهارة الماء طيب ظاهر كان مؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء سواء في الحدث أو في نجاسة البدن أو في نجاسة الثوب أو في نجاسة البقع ولكن ليس هذا المرادع بل هو بدلاً عن طهرة الماء المذهب في الحدث وفي نجاسة البدن فقط انتبه في الحدث وفي نجاسة البدن فقط أي أنه يتأمم إذا عادم الماء للحدث الأصغر أو الأكبر كذلك <تصفيق> إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تايرها فإنه يتيمم لها فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقع لم يتيمم لها حتى على والصحيح أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط لأن هذا هو الذي ورد به النص وأما النجاسة على البدن فإن أمكنه أن يتيمم عنها تيمم يعني أن يصلها غسلها وإن لم يمكن صلى بحسب حادة لماذا لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها وإذا تيمم هل يتخلى لا بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه بماذا؟ بالتراب فهذا ذل وفضوه وعباده فحصل به المقصود الخلاصة أن نقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في إيش؟ في رفع الحدث فقط لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة والمذهب أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن وعن طهارة البدن دون البقعة والثوب نعم ثم قال المؤلف إذا دخل وقت فريضا ماذا تقولون في إذا دخل نقول هي أداة شرط وفعل الشرط دخل وما عطف عليه وجواب الشرط قوله في السطر الثالث شرع التيمم شرع التيمم إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة إلى أن قال شرع التيمم طيب نبدأ بالجمل قال إذا دخل وقت فريضة ودخول وقت فريضة معروف فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وقت المغرب إذا غربت الشمس ووقت العشاء إذا غاب الشفاء هذا شرط يعني يشترط للتأمم دخول الوقت وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشتر كما لو توضع قبل دخول الوقت أجزة فإذا تأمم قبل دخول الوقت أجزة لكن ماذا بيرون أنه مبيح فيقتصر فيه على الضرورة وذلك بأن يكون في وقت الصلاة إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة أو أبيحة نافلة يعني صار فعلها مباح. وذلك بأن لا يكون في وقت نهي فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت كمثل على قول راجع كمثل دوات الأسباب وهذا أيضا مبني على أنه مبيح لا رافل وعليه في الصواب أنه في أي وقت أجزاء أو أبيح تنافلة وعدنا الماء هذا الشرط الثاني الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل كان مسافرا ولا في ما قرب ما هو موجود عنده بعيد يقول مالف او زاد على ثمنه كثيرا يعني ما أو, او وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا مثل وجد ماءا في جالون كم سعر جالون يختلف ها؟ أربعة ألتار وجد هذا الماء اللي فجالون أربعة ألتار. وجده في مائتي ريال وهو يساوي عادة ريال أربعة ريال طيب. أربعة ريال فوجده في مائة ريال طيب مائة ريال زائد على أربعة كثيرة زائد كثيرا فهنا اذا يعدل الى التيم يعني مثلا نفترض انه الان في السفر وعندي محطه نعم محطه بنزين قال فيه ما صحه خل واضح ما صحه جره تباع بالريال بالريال اي المهم قال فيه ما صح اذا بيعها ب ريالات ب ريالات كثير أقول لا يعني زاد, زاد على الثمن أربعة أخماس هذا كثير يجوز أن يتيمن حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم ألافا ريالات ليش لأنه زاد على ثمنه كثيرا ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف وأن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه لأن قوله تعالى فلم تجد ماء أن يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ما جمت قادر على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم لأن الله اشترضك التيمم أن لا يوجد الماء وهنا الماء موجود الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب أو ربما بعض الناس يتضرب بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة طيب إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة؟ يقولون لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم تجعله في حكم معدوم ولكن يقال هذا ليس بصحيح بل هو موجود ومادام موجوداً فالواجب استعماله أو ثمن يعتزه هذا صحيح وجد الماء بثمن